ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكر الله من الصالحين، ثم أُحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا أن تتبع ملة السبت على الذين اختلافوا فيه، وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعدة الحسنة وجادلهم. Women.